لكل جعلنا منكم شريعة و منهاجا ولو شاء الله لجعلكم امة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله رجعكم جميعاً فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأن يحكم بينكم بما أنزل الله ولا تستبع أهواءكم وأحد ولا تتبع همى قوم وحذرهم من يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليه فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبه ببعض ذنوبهم وإن كثيرًا من الناس فاسقون